يا غفار الذنوب سألك ربي تغفر تغفر ذنوبي وافتح لنا كل باب يا ساتر العيب سألك ربي التستر تستور عيوبي وارفع بساط الأذاء كور بصير تنوصل لإهلي إلهي إلهي كروبي واخواننا والصحاب وذهب بفضلك وجودك يا إلهي إلهي كروبي ونعم لنا ونعم لنا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 شمس الغواجد دنات يا صاحبي للوراب قدها وراء الحجاب تمل المحاب لواهب نار نار بين ال بين الجنوبى رث وحلي منك نحاب يا بايدا Neslub jamil, ya'in shi'u bih Wemani khalaf li'at-di-ap Asabi jahil, nabi Nabutur bih soeid, soeid shi'u bih Ma bayitin ke كل المحاب لواحد نا نا بين ال بين الجنوبي رث وحدي منك نحاب والفايص على المقترب بال طب الجلوبى وبدعانا يجاب يا بعدين Ya selam, ya selam